أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إن قسمه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحٌ طَوِيلٌ وَذَكُورِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إلَيْهِ تَبْتِيلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَظْرِبِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ فَتَخِذْهُ وَكِيلًا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 ''İn ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألم فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله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 الله هو خير و اعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم